ان ل م م تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين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 117. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنزِلٌ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان ثوان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 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لَا يملكون لأنفسهم نَفْعًا ولا ضَرًّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم دعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماءا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 فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وَالَّذِينَ يَصِنُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّ رَزَقَنَا هُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَاءَكَ لَهُمْ عُقُوبَةٌ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَادِهِمْ ومادرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعما عتق البدار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 قلوا ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيعت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا سَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مَتَّسَنَ الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُفْنُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِنْكَعُ عُقْبًا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ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 ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وَلَمَّا يَرَوْا أَنَّ نَاةِ الْأَرْضِ نُكِسَتْ مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا